الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما نهى الله تبارك وتعالى عن الاكثار من الحلف وجعل الايمان سبب الامتناع من فعل البر والمعروف والصلة وما إلى ذلك وبين ما يؤاخذ عليه الانسان من الايمان وما لا يؤاخذ عليه مما هو من قبيل إلا بين بعد ذلك نوعا خاصا من وهو ما يتعلق ويختص بالزوجات للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علي للذين يؤلون من نسائهم للذين يحلفون أن لا يجامعوا نسائهم فقوله يؤلون من الألية وهي الحلف الا الا يفعل كذا بمعنى حلف ومنه قوله تبارك وتعالى ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه اي يؤتوا اولي القربى نزلت في مصطح رضي الله عنه في قصة الافق لما حلف ابو بكر رضي الله عنه على الا ينفعه بنافعه كان ينفق عليه وهو من قرابته وهو فقير لما قذف عائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه فقال الله ولا يعتلي يعني ولا يحلف فهنا للذين يحلفون للذين يؤلون من نسائهم انتظار أربعة أشهر تربص في معنى الانتظار فإن رجعوا قبل فوات الأشهر الاربعه فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم رحيم بهم للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون يحلف الرجل ألا يطأ امرأته هنا ما قال للذين يؤلون من نسائهم وللاتي يؤلين من أزواجهم وإنما قال للذين يؤلون من نسائهم فهذا يكون من قبل الرجل خاصة فلو حلفت المرأة ألا يقربها زوجها فإن ذلك لا ينطبق عليه هذا الحكم يقال انتظار أربعة أشهر ثم بعد ذلك ان رجعت وإلا طبق عليها ما ذكر في الآية فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم مضى على يمينه ترك الجماع فالله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم على ذلك فلو أن المرأة حلفت فإن ذلك لا يقال فيه بأنه من قبيل الاله يتربص بها أربعة أشهر فليس للمرأة أن تمتنع من زوجها أصلا فإذا حلفت في مثل هذا فإن ذلك ليس بمعتبر وأما الرجل لو أنه حلف الا لا يطأ فان فإن كانت المده أقل من أربعة أشهر أو إلى أربعة أشهر فإنه الرجعة قبل المده التي حددها فإنه يكفر كفارة يمين وإن بقي إلى المدة التي حددها كما لو آل شهرا فجلس الشهر فإنه لا كفارة عليه وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا ونزل عليه الصلاة والسلام من علية غرفة في الأعلى كان قد اعتزل بها نساءه نزل لتسع وعشرين لما سئل عن هذا أخبر أن الشهر يكون تسعا وعشرين فهذا يكون لا كفارة عليه لكن لو كانت المده أكثر من أربعة أشهر كان يحلف خمسة أشهر أو سنة أو يحلف مطلقا أن لا يطأ المرأة من غير تحديد فهذا ينتظر أربعة أشهر فإذا تم له أربعة أشهر عندها هنا يوقف يقال له إما أن ترجع وإما أن تطلق لماذا؟ لأن هذا حق للمرأة هذا لو حلف فكيف لو هجرها بلا حلف اهمالا أو مغاضبة أو اغاظه أو نحو ذلك هجرها لا يطاها وقد سأل عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة عن زوجها وذلك من أجل أن يرجع الغزات الأجناد إلى أهلهم لا يتعرضون لفتنه ولا تتضرر نساؤهم وتعرفون الخبر المشهور لما ذهب يعس ليلا رضي الله عنه فسمع تلك المرأة تقول مقالتها والله لو الله والله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه وكلام تقوله فسمع عمر رضي الله عنه ذلك فسأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها فاستحيت ثم ذلك ذكر لها الموجب لهذا السؤال فأخبرته أنه أربعة أشهر ولاحظ هذه الآية من حكمة الله عز وجل أنه حدد مدة الإله إلى حد أربعة أشهر ثم بعد ذلك ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الكفارات لا يلزم الإنسان بشيء منها من قبل الناس من قبل الخلق لحاكم قاضي هذا بينه وبين الله يكفر عن يمينه إلا الإله والظهر لماذا؟ لأنه حق للغير حق للمرأة فتتضرر بذلك. للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم. ينتظر هذه المدة. والفي الفئة بمعنى الرجوع فاء حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى إلى أمر الله. يؤخذ من هذه الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المخالفة. يكون السبب اللي المغفرة فإن فاؤه رجع فإن الله غفور الرحيم وعرفنا الفرق بين المغفرة والرحمة قلنا المغفرة ستر و العبد شؤم المعصية وتبعات المعصية من العقوبه المأخذه والرحمة قدر زائد على ذلك الإنسان يدخل الجنة برحمه الله تنزل الألطاف الربانية العبد ونيل النعيم المقيم كل ذلك برحمه الله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم يعني انعقد العزم على الطلاق رفض أن يرجع في الأربعة أشهر ومضى في يمينه تاركا الجماع فإن الله سميع لأقوالهم عليم بمقاصدهم فهنا إن عزموا الطلاق يدل على أن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة وإن عزموا هم يعني الذين يؤلون من نسائهم وكذلك أيضا كما سبق الاله وكذلك أيضا الظهار على الراجح من أقوال أهل العلم فإنه يكون للرجل خاصة يعني لو أن المرأة قالت لزوجها أنت عليك ظهر أبي مثلا فهذا لا يكون ظهارا لأن المرأة لا تملك هذا وإلا لصار ذلك بيد النساء إذا غضبت على زوجها قالت اذهب أنت علي كظهر أبي ثم تقول له بعد ذلك انتظر حتى أكثر كفارة الظهر فليس لها ذلك كذلك في قوله هنا للذين يؤلون من نسائهم لو أنه آلى من امرأة أجنبية حلف ألا لا يطاها فهذا ليس بشيء لأنها ليست امرأته و. كذلك لو أنه تزوجها بعد ذلك يعني حلف كما في الظهار فالظهار أيضا قيد بهذا يظاهرون كذلك أيضا من نسائهم لو أنه ظاهرت من أجنبية فليس بشيء لأنه وقع على غير محل قابل يؤخذ من هذه الآية ايضا أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الاله يعني لو أنه استتم أربعة أشهر فإذا زاد على الأربعة لأن الأربعة له فالزيادة عليها يقال له إما أن ترجع وإما أن تطلق فلا يكون طلاقا بمجرد مضي الأربعة أشهر بل بد من إيقاع الطلاق لقوله وإن عزموا الطلاق فإما أن يطلق فإن رفض ان يطلق ولم يرجع طلق عليه الحاكم يعني يوقع الطلاق القاضي فلا تبقى المرأة معلقة هكذا لا هي متزوجة ولا مطلقة ثم ذلك يتلاعب بها هذا الرجل ويضيع مصالحها الأصلية الأساسية وذلك من أعظم مقاصد النكاح العفاث وما يحصل من جراء ذلك من الولد ونحو هذا فلا يترك فيلزم به إما أن يرجع وإما أن يطلق فإذا رفض طلقها القاضي الشريعة جاءت في كل قضية بحكم في غاية العدل خلافا لما يتصوره كثير من الناس لا سيما بعض النساء التي يقع عليهن ضرر من بعض الأزواج فتظن أنها لا تدرك حقا ولا تحصل مطلوبا وأنها مضيعة الأمر ليس كذلك لو وصل إلى المحكمة فتنصف هذه المرأة إن شاء الله و. أنا في قوله تبارك وتعالى فإن فاء قدم الفيئه وأخر الطلاق وإن عزم الطلاق يدل على أن الفيئه أحب إلى الله تبارك وتعالى وهي أحرى وأولى به ومثل هذا الختم للآية سميع عليم وهناك غفور رحيم في الرجوع هذا ترغيب في الرجوع وتحذير من تضييع الحقوق هذا الذي يصر على أنه لا يرجع فإن قوله سميع عليم عظيم السمع عظيم العلم به بحاله في ظاهره وباطنه ومقاله وعمله هذا في تهديد مبطن فينبغي على العبد أن يحذر من مساخط الله عز وجل ومن ظلم العباد لا سيما أقرب الناس إليه وهي الزوجة التي قد لا تستطيع أن تدفع عن نفسها وقد تتحاشى الذهاب إلى المحاكم لسبب أو لآخر كثير من الناس لا يريد أن يصل الأمر إلى المحكمة وتتحول الخصومات إلى ذلك الحال فلربما صبرت على ظلم كثير وبقيت سنوات لا يطع لها فراشا وهي تحتمل ذلك منه بل ربما ترك النفقه عليها وضيع جميع الحقوق ومع ذلك هي صابره فهذا شأنها لكن الشريعة قد كفلت لها حقها هذا والله تعالى أهلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه إذا كان لديكم سؤال أو إضافة لا الرجوع ليس بالضرورة بالوطن ويقول لو أنه ثلاث سابين مدة أربعة أشهر سافر واصطلحوا يعني رضي أن يرجع فالرجوع قد يكون بالوطن وقد يكون بالعزم والقول أنحو ذلك يعني كأن يقول لها أنا رجعت عن اليمين وإذا رجعت من السفر عاد كل منا إلى صاحبه مثلا فهذا رجوع وإن لم يكن بالوطأ فقد يمنع من الوطأ مانع من سفر أو مرض في الرجل أو في المرأة أو عائق من العوائق كأن تكون حائضا أو تكون في حال نفاس فينتظر لا يطأ حتى تطهر وإنما المقصود أن يرجع بعزمه والجاهل يعلم بعض العام أحيانا يذكرون أشياء يسأل عنها ماذا تقصد بهذا الكلام؟ هو لا يعرف يجمع بين تحريم وانظهار والطلاق ولا تدري ماذا يقصد تقول تعرف الظهار يقول لا تقصد الظهار يقول ما أدري تقصد التحريم فيأتي بها بعبارة يجمع فيها هذه الأمور جميعا ويبحث عن المخرج يبحث عن من يفتيه أما أنا مثل هؤلاء فأقول لهم لا تلبسون على أنفسكم ومن بعد ذلك نحن الذين نخرجكم من. كما قال بعض السلف مسألة التحريم ذكر فيها القرطبي بثمنتعشر قول للسلف ولاحظ الأقوال أنه طلاق بالثلاث ويقابله أقصى اليمين أنه لغ لا كفارة فيه حرم ما أحل الله ليس بشيء لا يجوز له هذا لكن حتى كفارة يمين ما في كفارة يمين فضلا وما بين ذلك طلق واحدة ذائنة طلق واحدة رجعية وهل مجر ثمنتع شرق في مسألة التحريم صدلا ويسأل عن المبيت الذي يجب فيه العدل إذا كان له أكثر من زوجه المقصود بالمبيت أن يمسي عندها في بيتها سواء نام أو لم ينم يعني المساء يبدأ من بعد المغرب إلى الفجر والمرأة لا تملك النهار يذهب في شأنه ومصالحي وقد يذهب إلى بيته الآخر يرعى الأولاد ونحو ذلك لكن لا يذهب على سبيل المحابات للبيت الآخر لكن النظر في النظر فيه ولده وأهله وأحوالهم وحاجاتهم ونحو ذلك فهي لها المبيت فالمبيت أن يكون يمسي في ذلك البيت عندها سواء نام أو لم ينم ولا يسترط فيه الجماع يعني إذا جامع هذه ليلة لا يسترط أن يجامع الأخرى ليلة الثانية لا وإنما يكون ذلك إليه لكن لا يتركها تركا تتضرر به يعني لا يترك معاشرتها فيطول ذلك بحيث تتضرر لكن لا يجب العدل بالمعاشرة والجماع وإنما في المبيت يبيت عندها ليلة لهذه وليلة لهذه ولو كان جالسا يقرأ او نحو ذلك نعم إذا تضررت هجرها هذه المدة من غير إله إذا كان بالإله وهو حلف يوقف فلو كان من غير إله فإنه أيضا يوقف ويطالب بأن يعاشر بالمعروف أو يطلق لكن لو تنازلت المرآة عن حقها هذا شأنها أو كانت أصلا هي لا رغبة لها فيه وفي معاشرته أو كانت راضبة لأنه تزوج عليها فهي تأبى أن يعاشرها فصار لا يعاشر فيعدل في المبيت لكن هي لا ترهض بأن يعاشرها فلا شكال نعم ولا يهجرها إذا كانت كبيرة يقول إحدى الزوجات كبيرة في السن ولا يهجرها هجرا تتضرر به وإنما يعاشر بالمعروف بحيث يعفها لكن لو كان لا رغبة له بها أبدا هو لا يريد معاشرتها أصلا فهنا لا يحل له أن يتركها تركا تتضرر به النبي صلى الله عليه وسلم هم بتطليق سوده رضي الله عنها فوهبت ليلتها لعائشه رضي الله عنها وتنازلت عن ليلتها في سبيل أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون زوجا له في الجنة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلو تنازلت المرأة أو أخبرها أنه لا رغبة له فيها فقالت أبقني أربي الأولاد أنحو ذلك وأنا متنازل عن ليلتي إذا كان لا رغبة له فيها فيمكن أن يخيرها لكن لا يتركها تتضرر هكذا الله أعلم